شبكة ومنتديات الشيخ سعود شريم تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله محمد الحمد لله, الحمد لله العلي الكبير تعالى وتنزه عن الشبيه والنظير والمعين والظهير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أحمده سبحانه وأشكره أعطى الكثير وتجاوز عن التقصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً خالصة مُخلِصة أرجو بها النجاة من عذاب السعير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العلي والشرف الكبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الحق يسير وسلَّمَت تسليمًا الكثير أما بعد فأوصِيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فإن الكرامة كرامة التقوى والعزة عز الطاعة والأنسة أنس الإحسان والوحشة وحشة الإساءة الحياة يا عبد الله في مُداومة الذكر والعافية في موافقة الأمر والنجاة في لزوم الكتاب والسنة والفوز لمن زحزح عن النار وادخل الجنة ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها المسلمون هدف منشود إذا فقده الإنسان فإنه لا يستقر على حال ولا يسكن ولا يسكن إلى قرار وغاية مبتغاه بدونها صاحبها قلق متبرم مضطرب حائر وأمنية متمنة إذا لم يحققها طالبها فهو أشبه بحيوان شرس أو سبع مفترس والمجتمع بدونها كذلك. مجتمع غابة من غير غاية، ولو لمعت فيه بوادر حضارة أو أثارت تقدم المقاييس فيه للأشد والأقوى وليس للأصلح والأتقى، هدف وغاية وأمنية يطلبها كثيرون في غير موضعها ويتطلبها متطلبون من غير مضانها جربوا. ألوانًا من المتاع وصنوفًا من الشهوات فما وجدوها حسبها قوم في الغنى ورغد العيش وظنها آخرون في الجاه والمقام العريض واعتقدتها فئات في حسن العلم والمعارف خاض في البحث عنها العلماء والفلاسفة والأغنياء والفقراء والملوك والوجهاء إنها يا عباد الله السعادة والطمأنينة والرضا والسكينة. ما أعلم الفرق بين رجلين أحدهما عرف الغاية وطريقها فطمأن واستراح، وآخر ظال يخبط في العماية ويمشي إلى غير غاية لا يدري كيف يسير لا يدري كيف المسير ولا إلى أين المصير. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وجهه أَهْدَاءِ أَمْ يمشي يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كم من صاحب مالٍ وفيرٍ وخيرٍ كثيرٍ تجلى رضاه وطمأنينته وقناعته في تحرِّي الحلال وأداء حق الله فرضًا وندبًا أعط الأجير أجره ولم يُذِلَّ نفسه من أجل مالٍ أوجاه وآخر عنده ما يكفيه ولكن قد ملأ الطمع قلبه وانتشر التسخط بين جوانحه جزع من رزقه متسخط على رازقه يبث شكواه للمخلوقين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً معاشر الأحبة الرضا نعمة عظيمة يبلغه العبد بقوة إيمانه بربه وحسن اتصاله به ينالها بالصبر والذكر والشكر وحسن العبادة وقد خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فاصبر على ما فصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وفي الحديث الصحيح ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رواه أحمد ومسلم والترمذي الرضا أيها الإخوة باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقررت عيون المشتاقين الرضا سر السعادة وطريق السكينة وجادة الطمأنينة الرضا شجرة منبتها النفس يا عبد الله السعادة والرضا ليس بوفرة المال ولا عظم الجاه ولا كثرة الولد ولا بنيل المتع والمنافع الرضا يحد من سورة الحرص والطمع وتغيان الشرعة والجشع ويرشد الأخذ بالأسباب اتق الله وأجملوا في الطلب فالغنى ليس بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس الرضا يوقف الراضي عند حدود قدراته ومواهبه ويبصره بأقدار الله فلا يتمنى ما لا يتيسر له ولا يتطلع إلى ما لا يستطيع فالشيخ لا يتمنى أن يكون شابا وغير جميل لا يتطلع إلا يكون جميلة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نقول عطاء الرضا سكون قلب باختيار الله العبد وأن مختاره الله وأن مختاره الله له هو الأحسن فيرضى به. وسئل أبو عثمان, أبو عثمان البيكندي عن الرضاء فقال من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. وقال بعض الحكماء من رضي بقضاء الله لم يسكته أحد ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس واجتنب محارم الله تكن أورع الناس وأد ما فرض الله تكن أعبد الناس وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة فقال الحسين رضي الله عنه رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حس اختيار الله لم يتمن غير ما اختار الله له الرضا قناعة وثقة ويقين من قنع فقد رضي ومن رضي فقد قنع وفي الحديث قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتى أيها المسلمون السعادة والرضا إيمان بالله وبرسوله ورضا نفس وانشرح صدر المؤمن يغمره الرضا لأنه عميق الإدراك لفضل الله العميم وإحسانه العظيم إحساسه بنعم الله في نفسه وهي نعم لا يحصيها في سمعه وبصره ويده وقدمه ومخه وعظمه وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وأهله وفي شأنه كله المؤمن يرى ويشاهد نعم الله ورحماته في كل ما حوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله إليكم الكفر والفسوق والعصيان المؤمن الاطمئن الراضي يلهج بذكر الله ويستشعر نعم الله الحمد لله الذي يطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وله نشور الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح حبيبي من نعمة أو ضيع أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فالحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال هذا هو المؤمن يغمره الرضا والطمأنينة والسعادة في كل حين وعلى كل حال متعلق متعلق بربه راض عنه مطمئن إليه يتلقى ويتقبل أقدر الله في نعمائها وبأسائها والدنيا وتقلباتها في إقبالها وفي إدبارها ويعلم علم اليقين أن الله يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المؤمن الراضي السعيد موقن أن الله معه فهو في معية الله يحفظه ويكلأه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن شعور المؤمن بمعية الله يجعله في أنس دائم ونعيم موصول المؤمن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرضا بكل قدر من أقدار الله فهو مؤمن أن تدبير الله أفضل من تدبيره نفسه المؤمن يملأ الرضا جوانحه لأنه يعلم أن الخير بيد ربه والشر في هذه الدنيا لا يناقض الخير ولا يعارضه بل قضت سنة الله أن لا يكون صبر إلا مع شكر ولا كرم من غير حاجة ولا شجاعة من غير مخاطرة فالفضائل والخيرات لا تظهر إلا بضادها، فالشبع مع الجوع والري مع الضماء مع الضمأ والدفء مع البرد وما عرفه المؤمن من حكمة الله في خلقه وأسرار كونه وآياته فهو بفضل الله وما خفي سلمه لربه العليم الخبير هذا هو نهج أولي الألباب ربنا ما خلقت هذا باطلاك عباد الله وليس شرط الرضا أن لا يحس السعيد بالألم والمكاره بل المطلوب أن لا يعترض على مجال الأقدار ولا يتسخط من الحوادث والنوازل فهو راض كرضى المريض بشرب الدواء المر لأنه يعلم العاقبة ويرجو عافيه، والرضى والقناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته ولا الموظف. من التطلع إلى الترقية في وظيفته، ولا العامل في تحسين مرتبه، ولا أن نضرب المسلم في الأرض ليستزيد من فضل الله ورزقه. إنما الممنوع التسخط والتبرم. كما أن أثر كما أن أثر المادة في الرضا والسعادة غير منكور على حد قوله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. هو أحمد بسنن صحيح من حديث. سعد بن أبيل القاصر رضي الله عليه وبعد عباد الله فالسعادة ينبوع يتفجر من القلب والنفس الكريمة الراقية التقية الطاهرة نفس سعيدة أينما حلت في السوق أو في الدور في البراري أو بين الصخور في الأنس والوحشة في المجتمع وفي العزلة فمن أراد السعادة فليسأل عنها نفسه التي بين جنبيه. وما هذه الابتسامات ومظاهر السرور التي ترى وتتلألأ من أفواه المحزونين والمتألمين والفقراء والمساكين ليس لأنهم سعداء في عيشهم بل لأنهم سعداء في أنفسهم وما هذه الزفرات والآهات المتصاعدة من صدور الأغنياء والمسرين وذوي الوجاهات والمترفين لأنهم أسقياء في معاشهم بل لأنهم في أنفسهم فلا تطمع رحمك الله ولا تهلع ولا تجزع ولا تفكر فيما لا وصول إليه ولا تحتقر من فضلك الله عليه واعلم أن كل شيء بقضاء وقدر والله أعلم بشؤون خلقه يعز ويذل ويرفع ويضع ويعطي ويمنع فهو الذي أغنى وأقنى وأضحك وأبكى ومن رضي طاب عيشه ومن تسخط طالطيشه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نفعني الله وإياكم في العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب خطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الكريم الفتاح أحمده سبحانه فالق الحب والنبى والإصباح وأشكره على نعم تتجدد في الغدو والرواح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي للجنة مفتاح وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بين لأمته سبيل الفلاح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجود والكرم والسماح والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما سجى ليل وأشرق صباح وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون وإن من مظاهر الرضا والطمانينة والسكينة ما تعيشه بلادنا بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ما تعيشه بلادنا بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية من أمن وإيمان، وما تطلع به من أدوار ومسؤوليات نحو شعبها ومواطنيها والمقيمين على أرضها ونحو أشقائها وأصدقاءها، ومن مظاهر ذلك ما يقوم به ممثلوها ودبلوماسيوها من مهام من مهام ومسؤوليات في كل بلد يحلون فيها. سواءاً في مناطق آمنة أو في مواقع مطلبة متوترة، جاعلين في أولوياتهم مراقبة الله وتقواه، ثم القيام بمسؤولياتهم متجاوزين التحديات، مستسهرين الصعاب أعانهم الله وسددهم وبارك في جهودهم وعمالهم، وإنما ما له ما تعرض له عبد المأدب الماسي السعودي الأستاذ عبد الله الخالدي الذي يعمل في اليمن الشقيق، فقد تعرض لاعتداء وخطف، فك الله وسرح، وأعاده إلينا آمناً سليماً معافا مع الإخوة، إن القيام بخطف إنسان بريء أعزل دليل عجز ويفلاس، وتخبط وتشتت، وهو سلوك إجرامي من تنظيم إجرامي تتوله ثريمة ضالة تقتات عن الحقد وتمارس جريمة. وتستهدف أمن الديار والشعوب وتلقي بنفسها في أحضان الأعداء أعداء أهلها ودينها وبلادها شرذمة شريدة طريدة عببة في أيدي الناقمين على بلادنا في أمنها وإيمانها مجتمع كلمتها وارتفاعها حول قيادتها فئة ضالة تلقفهم الأعداء فاتخذهم مطايا وجسورا لتنفيذ مخططاتهم. يعيشون في الكهوف وشَعَف الجبال وبطون الأودية في شقائ وبلاء ومخادعة للنفوس وضياع للأعمار وإفناء للشباب يعانون من أزمات عاصفة ويشبع ويشبعون نزعات إجرامية بل إنهم يعكسون حادثا الانهيار في دواخلهم مشردون كلما وجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولو إليه وهم يجمحون لا قرار لهم ولا إرادة في تجمعات بائسة وتصرفات يائسة أما أحكم الدين فهم منها براء بل إنهم لا يقيمون لتعاليم الإسلام وزنا وهم يزعمون أنهم يحتكمون إليها هل اختطاف المسالمين العزل من الدين في أحكام الإسلام إذا كان المسلمون في أرض المعركة وفي حال القتال والمواجهة وحين يكون الوطيس حاميا فإن المقاتلين المسلمين ممنوعون من أن يقتلوا وليدا أو يمرأة أو شيخا أو يمثلوا بآدم أو بهيمة أو يقطعوا شجرة أو يغدروا أو يغلوا هذا في عموم الناس أما الرسل وهم السفراء وممثلون والمندوبون والقناصل فالحال أشد, فالحال أشد منعا وحينما جاء رسول مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما أتشهد أني رسول الله قال أتشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله لو كنت قاتل الرسول لقتلتكما قال عبد الله بن رضي الله عنه فمضت السنة أن الرسول لا تقتل أخرجه أحمد في مسنده وهؤلاء يخطفون ويقتلون في مُخالفةٍ صريحة لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإفسادٍ في الأرض وانتهاك الحرمات يجمعون بين الجهل بدين الله وظلم عباد الله وأيُّ جهل واضطراب وعبث أشد من المطالبة بتسليم نساء إلى خارج بلادهن في تعد صريح على أحكام الشرع ثم على حقوق أهليهن ومحارمهن إخوتنا وأحبتنا أما دولتنا فموقفها ثابت واضح حكيم عادل فهي ترفض الابتزاز ناهيكم إذا كان من فئات إرهابية جرامية والمملكة لا يمكن أن تساوي مع على عدلها القضائي وحكمها المتين وسياستها الراشدة ولم تسلم مواطنيها لجهات مشبوهة أو وجهولة بل تسلمهم لأهليهم وذويهم في ظل وطنهم الآمن العادل البلد الذي يقيم شرع الله ويرفع ورية الكتاب والسنة دستورا وعملا ولا ندعي الكمال والعصمة أما وزارة الداخلية في بلادنا فكم كانت حصيفة فكم كانت حصيفة حين فضحت هؤلاء شرذمة حين أدعت الحديثة الهادفة الدائرة بين أحد الخاطفين والمسؤول السعودي ليتجلى ما يعيش هؤلاء الضالون من اضطراب وتشتت وإجرام وسوء تدبير لقد أوضحت هذه المكالمة ما فيه هؤلاء من تراجع وإفلاس وضعف وتشتت وتخبط قد جففت منابعهم وقتل رؤساؤهم ونضبت مصادر تمويلهم وإننا من هذا المنبر نصحاً وشفقةً وقربة الله عز وجل ندعوهم إلى التوبة والهنابة ومراجعة النفس والعودة إلى الطريق الحق والهدى المستقيم ونبذ الشر والفساد والإفساد والضلال ومن قبل ناداهم الأمر ومن قبل ناداهم أولو الأمر ليعودوا إلى رشدهم وإلى بلادهم التي تحتضنهم وتؤويهم كما ناداهم العلماء والدعاة والخطباء وأهل الرأي وناداهم كل غيرهم محب بل لقد ناداهم آباؤهم وأمهاتهم وأزواجهم فهل يفقهون ويتذكرون ويرجعون اللهم هذه ضال المسلمين اللهم هذه ضالا المسلمين وبصرهم بالحق واحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائرنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتل من تحتنا ألا فتقول الله رحمكم الله فإن القلب متى خالطته بشاشة, بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحيَّ بروح الوحي وانقلبت النفس الأمرت بالسوء راضية مطمئنة فقد رضي كل الرضا والسعيد من رضي بما عنده وقانع بما لديه ومن أطاع مطامعه استعبدت هذا وصل وسلموا على الرحمه المهدى والنعمة المسدى نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محتم تنزيله أولٌ كريمة وهو الصادق في قيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمم المؤمنين ورضي اللهم عن الخلفاء فائلاً المعت راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنما معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا كرم الكرامين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهذيل السكاموسكيل واحمي حوزة الدين وأخذ الطغاة والملاحدة وسائر أعداء من التي والدين اللهم آمنا في أوطاننا وعصر عين متنا ولا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لذاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمره بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة لإسلام والمسلمين وأمد في عموره على طاعتك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى واخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم... اللهم احفظ إخواننا في سوريا اللهم احفظ إخواننا في سوريا اللهم اجمع كلمتهم واحقن بماهم. اللهم فهم... فهم مسباح الصباح ورمز الثبات وصورة بسالة سورة بسالة وعزه أخجل القريب والبعيد اللهم احفظهم اللهم احفظهم واجمع كلمتهم واحقن دماءهم واحفظ عراضهم واطعم جايعهم اللهم واشف مريضهم وارحم ميتهم وآو, مي... وآو... وآو شريدهم اللهم فك حصارهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم واجعل لهم من كلها من فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ومن كل بلاء عافية اللهم آعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم عليك بالطغاة الظلمة اللهم عليك بالطغاة الظلمة في سوريا اللهم إنهم قد طغو وبغو وهدوا وأفسدوا وأسرفوا في الطغيان اللهم عليك بهم فإنهم لا عزوك اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم وجعل اللهم اجعل في... اللهم اجعل تدميرهم في... في تدبيرهم مجعل ديره تسوي عليهم يا قوي وعزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا امتغف لنا وترحمنا لنكوننا من خاسين ربنا ثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويجتنيد القرباء وينهى عن الفحشاء والملك والبغي يا لعلكم لعلك تذكرون فذكر الله ذكواكم وشكروه على نعمه يزدكم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر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 Allah akbar akbar La ilaha Allah Allah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 آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرع ربنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر Să mi-a Allahul, Hamida.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 لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حميده ربنا <تصفيق>